اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون وكذلك يسخرون ويلعبون اذا اذنتم للصلاه التي هي اعظم قربة ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون عن الله معاني عبادته وشرائعه التي شرعها للناس هذه الآية عظيمة جدا كما أن الكفار يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يعرفونه كما قال الله تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون كذلك الذين لا يعقلون معاني العبادات استهدئون بها ولذلك وجب علينا أن نبين للناس عدد الأحكام ومعاني العبادات قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل أيها الرسل طبعا هذا سباب للنبي صلى الله عليه وسلم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 فما تعيبونه علينا محمدة لنا وليس مذب إذن الآيات القرآنية تبين للإنسان الطريق المستقيم والآيات الكونية تبين دلالات أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون وأن الله يريد من العباد أن يعبدوه فيجب على المؤمنين أن يتعلموا هذا وأن يعلموا هذا الأمر ويجب على الإنسان أن يعرف فريق الضلالة من فريق أهل الإيمان وَإِذَا جاءوكم قالوا آمَنَّا وقد دخلوا بالكفر وَهُمْ قد خرجوا به والله أَعْلَمُ بما كانوا يكتبون قل أَيُّهَا الرسول هل أخبركم بمن هم أَوْلَى بالعيب وأشد عقابا من هؤلاء إنهم أسلافكم الذين طردهم الله من رحمته وصيرهم بعد المسخ قرادة وخنازير وجعل منهم عبادا للطاغوت والطاغوت هو كل من يعبد من دون الله راضيا أولئك المذكورون شر منزل يوم القيامة وأظل سعيا عن الطريق المستقيم ثم قال تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان الإثم هو ثكاب الآثام والعدوان هو التعدي في جميع لهم وأكلهم السخف أكل الحرام عيالا بالله لبئس ما كانوا يعملون قال اذا جاءكم أيها المؤمنون المنافقون منهم أظهروا لكم الإيمان نفاقا منهم والواقع عنهم عند دخولهم وخروجهم متلبسون بالكفر لا ينفكون عنه والله أعلم بما يضمرونه من الكفر إن أظهروا الإيمان لكم وسيجازيهم على ذلك وترى أيها الرسول كثيرا من المعاصي مثل الكذب والاعتداء على الآخرين بظلمهم وأكل أموال الناس بالحرام ساء ما يعملون لولا لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون هل لا يزجرهم أئمتهم وعلمائهم فيهم مسؤولية الجميع وأن على أهل علم مسؤولية خاصة أما يسارعون عليهم من قول الكذب وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل لقد ساء صنيع أمتهم وعلمائهم الذين لا ينهونهم عن المنكر إذا إذا رؤيت الفواحش والاثام ولم تنكر فإن غير المنكر يحمل إثما كبيرا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وقالت اليهود لما أصابهم جهد وجد يد الله مقبوضه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 ولا يزيد اليهود ما أنزل إليك ايها الرسول إلا تجاوزا للحد وجهودا ذلك لما هم عليه من الحسد والقينا بين طوائف اليهود العداوة والبغضاء كلما جمعوا للحرب وأعدوا لها عده أو تآمروا لإشعارها شتت الله جمعهم وأذهب قوتهم ولا يزالون يجتهدون في الكتاب ما فيه فساد في الأرض من السعي لإبطال الإسلام والكيد له والله لا يحب الفساد من فوائد هذه الآيات في هذه الصفحة المباركة دم العالم على سكوته عن المعاصي دم العالم على سكوته عن معاصي قومه وعدم بيانه لمنكراتهم وتحذيرهم منها سوء أدب اليهود مع الله وذلك لأنهم وصفوه سبحانه بأنه مغلول اليد حابس للخير إثبات صفه اليدين على وجه يليق بذاته وجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى الإشارة لما وقع فيه بعض طوائف اليهود من الشقاق والاختلاف والعداوة بينهم نتيجة لكفرهم وميلهم عن الحق هذا وبالله التوفيق